بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ف ل امرا تلك آ ي ا ت الكتاب المبين إ ن ا انزلناه ق ر آ ن ا عربيا لعلكم ت ع م ل و ن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 قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين قال يا بني لا تخصصر اياك علاء ى فيكيده ي لك ك د ان إ الشيطان ل ل إ ن س ا ن عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل ا ل أ ح ا د ي ث ويتمتع به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 ولقد ا ت ا ل ن ب ي ل ت ق ط ه بعض الكريم من اهل ا ل ع ل ي ن قالوا يابات يا ا ل د ل ي ل ت ق ط ن ا ع ل ى ي و س ف و إ ن ك ن ت ل ن ا ص ح ي ن أ ر س ل ه معنا ولن يرتع وي ل ع ب و إ ن ا له لحافظون قال إ ن ي ليحزن ن ي أ ن تذهبوا به و أ خ ا ف أ ن ياكله الذئب و أ ن ت م عنه غافلون قالوا لئن أ ك ل ه الذئب ونحن ع ص ب ة إ ن ا اذا لخاسرون فلما ذهبوا به و أ ج م ع و ا أ ن يجعلوه في غيابات الجب و أ و ح ي ن ا إ ل ي ه ل ت ن ب ب أ ن ه م ب أ م ر ه م هذا وهم لا يشعرون و د ا ء و ا اباهم عشاء يبكون قالوا يا أ ب ا ن ا إ ن ا ذهبنا ن س ا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 ف أ ر س ل و ا واردهم ف أ غ ل ى دلوه قال يا م ش ر ا ي هذا ع ل ا م و أ س ر ه بضاعه والله عليم بما يعملون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 إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال لي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل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 فمن دبر قال إ ن ه من كيدكن إ كيدكم عظيم يوسف أ ع ر ض عن هذا واستغفري لذنبك إ ن ك كنت من الخاطئين وقال نسوه في ا ل م د ي ن ة ا م ر أ ه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إ ن ا لنراها ل موسوعه النابلسي ل أ ع ت ت د ل ه متكآ و ت ت ك ل و ا س ل ا م ي ه مسكينا وقال تخرج عليهن فلما ر أ ي ن ا ه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إ ن هذا إ ل ا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما اموه ليسجنن وليكونا من الصائرين قال ربي السجن احب إ ل ي مما يدعونني إ ل ي ه والا تصرف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 ثم بدا لهم من بعد ما ر أ و ا ا ل آ ي ا ت ليسجدن نوح التحين ودخل معه السجن ف ت ي ا ن قال أ ح د ه م ا إ ن ي اراهي اعصر خمرا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 قال لا ياتيكما طعام تؤزقانه إ ل ا نباتكما بتاويله قبل أ ن ي أ ت ي ك م ا ذلكما مما علمني ربي اني تركت ُ مله َِّ قوم َْ لا َ يؤمنون َُُِْ بالله َِِّ وهم َُْ ب ِ ا ل آ خ ِ ر َ ة ِ ه ُ م ْ كافرون ََُِ واتبعت َََُّْ مله َِّ ابائي َِ إ ِ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م َ و َ إ ِ س ْ ح َ ا ق َ ويعقوب ََُْ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 يا صاحبي السجن اما احدكما فيزكي ربه خمرا واما ا ل آ خ ر فيسلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن انه نال منه ما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين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 يوسف أ ي ه ا الصديق أ ف ت ن ا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاء وسبع, وسبع سنبلات خضر واخر يا ب س ا ت لعلي أ ر ج ع الى موسوعه ا ل ت ز ر ع و ن س ب ع س ن ي ن للعلوم ا ل ه إ ل ا ق ل ي ل ا م م ثم ا تأكلون ي أ ت ي من بعد ذلك سبع ذلك ه ش د ا د ي أ ك ل ن ما قدمتم لهن إ ل ا قليلا مما ت ح ص ن و ن ثم ي أ ت ي من بعد ذلك ع ا م فيه يغاث الناس وفيه يعصرون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 قال ما خطبكن اذ راوتن ي و س ب عن نفسه قل نحاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت ا م ر أ ه العزيز ا ل آ ن حصحص الحق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 ان النفس لامارهم بالسوء إ ل ا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك اؤتوني به استخلصه لنفسي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 ففي ا ل أ ر ض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أ ج ر المحسنين ولاجر أ ا ل آ خ ر ة خير للذين آ م ن و ا وكانوا يدعون وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهدهم بجهادهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم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 وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا إ ل ى أ ه ل ه م لعلهم يرجعون فلما رجعوا إ ل ى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نسا ك وانا له لحافظ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 ونمير أ ه ل ن ا ونحفظ أ خ ا ن ا ونزداد كي ل ب ع ي ر ذلك كيد يسير قال لن أ ر س ل ه معكم حتى تؤمنوا من و ق م الله لتاتونني به إ ل ا ان يحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء إن الحكم الا لله عليه توكل وعليه ان يتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم, عنهم من الله من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 فلما جهزهم بجهادهم جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذن مؤذن, ثم أذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا قالوا نفقد قالوا صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير و أ ن ا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم موسوعه ا لئنا ا ل ن ا س ا ر ق ي ن ل ع ل و ا ف م ا ج ل ا إن كنتم ك ا ذ ب ي ن قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ف ب د أ باوعيتهم قبل وعاء ي يخيه ثم استخرجها هم ع اسماء يقيه كذلك و ف كان ليأخذ أخاه في دين الملك أخاه إلا ا دين أن ليأخذ في ي ش الله نرفع ر د ج ا ت من ن ش ى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 إ ن ا نراك من المحسنين قال معاذ الله أ ن ناخذ إ ل ا من وجدنا متاعنا عنده إ ن ا اذا لظالم فلما استيئسوا منه خلصوا نديا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف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 وما شهدنا الا لما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسال القريه التي كنا فينا والعير التي اقبلنا فينا وانا لصادقون قال بل تولت لكم انفسكم امرا فصبر الجميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا إ ن ه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله ته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 قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من ي د ت ي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين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 لولا أ ن تفند و ن قالوا ذا ل ل ه إ ن ك لفي ظ ل ا ل ك القديم فلما أ ن جاء البشير أ ل ق ا ه على وجهه فارتد بصيرا قال أ ل م أ ق و ل لكم إ ن ي أ ع ل م من الله ما لا تعلمون قالوا يا أ ب ا نستغفر لنا ذنوبنا إ ن ا كنا خاطئين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 وان شاء الله آ م ن ي ن ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق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 ربي لطيب لما يشاء انه هو العليم الحكيم رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من ت أ و ي ل الاحاديث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 ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إ ذ أ د م ع و ا امرهم وهم يمكرون وما أ ك ث ر الناس ولو حرصت ب ه م م ن ي وما ت س أ ل ه م عليه من أ ج ر إ ن هو إ ل ا ذكر للعالمين و ك أ ي من آ ي ه في السماوات و ا ل أ ر ض يهرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أ ك ث ر ه م بالله إ ل ا وهم مشركون افامنوا ان تاتيهم غ ا ش ي ة من عذاب الله او تاتيهم ا ل س ا ع ة بغته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي ادعو إ ل ى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وما ارسلنا من قبلك الا رجال يوحى اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار ا ل آ خ ر ة خير للذين اتقوا افلا تعتلون حتى اذا استيئت الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ف ن م ن نشاء و ل ا يرد ب س ن ا ع ن النابلسي ق و في قصصهم للعلوم الاسلاميه ترى ولكن تصديقا ل ذ ي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه, ورحمة لقوم يؤمنون